كتابي كشف الشبهات لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نعم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه في كتابه كشف الشبهات قال واما الجواب المفصل فان اعداء الله لهم اعتراضات كثيره لهم اعتراضات كثيره على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يليق لفتنه نفعا ولا ضرا ظن عبد القائل او غيره ولكن انا مذنب واصاركون لهم جاه عند الله وافرض من قائله بما تقدم وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو ان الذين قاتلهم قال قال في البدايه قال فجوابه بما تقدم وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فجوابه بما تقدم او فجاوبهم فجاوبه بما تقدم وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون ان اوثانهم لا تدبر شيء وانما اراد الجاه والشفاعه واقر وقرا واقر واقر عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه واقر عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه نعم نعم قال رحمه الله تعالى واما الجواب المفصل اما الجواب المفصل عرفنا ان الشيخ رحمه الله تعالى سهل لنا هذا الكتاب النافع بمقدمه بين فيها حقيقه دين الأنبياء والمرسلين وما كانوا يدعون إليه من التوحيد والإخلاص لله ونبد الشرك والتحذير من حال أهله ودعوة الناس إلى كلمة سواء قائمة على كلمة التوحيد ودعوة الناس إلى كلمة سواء لا اله الا الله وبين ايضا رحمه الله حقيقه دين المشركين وما كانوا عليه من اتخاذ الانداد والاولياء والشركاء والموسطاء زاعمين ان تلك الانداد تقربهم الى الله تبارك وتعالى ذلفا ويعتقدون ان تلك الانداد لا تخلق ولا ترزق ولا تحي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع بل ذلك كله بيد الله لكنهم اتخذوها وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلفا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلفا لم يقولوا ما نعبدهم الا لاننا نعتقد انهم يملكون نفعا وعطاءا ودفعا ورفع وحياه وموتا ونشورا لم يقولوا ذلك بل هم يقرون ان تلك الانداد لا تملك من ذلك من شيء وان المالك لذلك كله هو الله تبارك وتعالى فبدا رحمه الله كتابه كشف الشبهات بمقدمه قرر فيها حقيقه دين الانبياء والمرسلين وما كانوا يدعون اليه من التوحيد وبين ايضا فيها حقيقه دين المشركين وما كانوا عليه من اتخاذ الانداد والمستطاع والشفاع والاولياء يصرفون لهم من العباده والذل والخضوع ما لا يصرف الا لله تبارك وتعالى واذا قيل لهم في ذلك قالوا ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا وهذا هو اساس ضلال المشركين اساس ضلال هذا هو اساس ضلال المشركين ثم على هذا الضلال بنوا كثيرا من الشبهات التي ضلوا بها واضلوا بها كثيرا عن سواء السبيل ولا تزال شبهات هؤلاء متكرره عبر التاريخ وبامتداد الزمان فترى شبهه التي قيلت في قديم الزمان تعاد من المشركين عبدت غير الله تبارك وتعالى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم فما عند اولائك عند هؤلاء وما عند هؤلاء من الاعمال عند اولائك وما عند هؤلاء من الشبهات عند اولائك اللهم الا ان العباره احيانا تتغير اما الحقيقه والمضمون فواحد ثم بعد ان بين رحمه الله تعالى في هذه المقدمه هاتين الحقيقتين حقيقه دين الانبياء وحقيقه دين المشركين بدا يبين رحمه الله تعالى كيف ان المشرك يحاول ان يجمع لنفسه ما ينصر به دينه الباطل وضلاله المبين وان مثل هذه الشبهات ينبغي ان يكون كل مسلم على حيطه وحذر يحذر منها في نفسه ويحذر منها من يخشى عليه ان يتضرر بتلك الشبهات فبدا رحمه الله بموضوع الكتاب هو الاجابه على الشبهات او كشفها وبيان زيفها ووهائها وقرر ان كشف شبهات هؤلاء من طريقين طريق مجمل وهو ما سماه رحمه الله الجواب المجمل والمراد بالجواب المجمل اي الجواب الصانح لكشف كل شبهه ايا كانت في العقيده او في العباده او في اي باب من ابواب الدين فهي بمثابه القاعده الكليه في باب كشف الشبهات صالحه لان يرد بها المسلم كل شبهه تثار هذا معنى الجواب المجمل الجواب المجمل اي الجواب الذي لا يختص بشبهه معينه لا يختص بكشف شبهه معينه بل هو جواب لكل الشبهات وايضا نبه رحمه الله تعالى في مضامين كتابه الى ضروره التدرج في هذا الباب خلافا لما عليه بعض الناس من خطا في هذا الباب وعدم اتيان للامور من ابوابها فمن الخطا بما كان ان يدخل الانسان غمار الشبهات بدون قاعده بدون قاعده ومن من يقعد فيه مما يقعد في في هذا الباب او مما يقعد لطالب العلم في هذا الباب اولا معرفه حقيقه دين الانبياء بالادله والبراهين ثم يعرف حقيقه دين المشركين بالادله والبراهين وعندما نقول بالادله والبراهين اي من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك ينتقل الى المرحله الاخرى وهي معرفه الجواب المجمل الصالح لكشف كل شبهه يثيرها يثيرها مشرك او مبتدع ثم بعد ذلك يدخل في الاجوبه التفصيليه والاجوبه التفصيليه هي التي تختص بالاجابه عن الشبهات تفصيلا وما من شك ان المشركين لهم شبهات كثيره لهم شبهات كثيره فمعرفه الاجابه التفصيليه عن تلك الشبهات تاتي مرحله ثالثه في هذا الباب كما هو التدرج الواضح في تقرير هذا الامر وتثبيت هذا المنهج في هذا الكتاب المبارك كتاب كشف الشبهات ولهذا بدا هنا رحمه الله تعالى بقوله واما الجواب المفصل ولما كانت الشبهات شبهات المشركين التي يثيرونها لتقرير باطلهم لا خطاب لها ولا زمام وهي متعدده ومتنوعه وكثيره وليست بقليله لما كانت كذلك أراد رحمه الله تعالى أن يبين لطالب العلم طريقة الإجابة على شبهات هؤلاء بذكر أبرز وأهم ما عندهم من شبهات ومن ثم الإجابة عليه بإجابة مختصرة ومعاق كافيه وافيه بالمقصود فاذا عرف طالب العلم